وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك ان تبارك في انفسنا وفي اسماعنا وفي ابصارنا وفي ارواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا فتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واجعلها الوارث منا وانصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثارنا اللهم انا نسالك عيشه نقيه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 لا إله إلا الله استووا حاذوا بين المناكب والأقدام وسد الخلل Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman rahim Malik Yawmiddin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 الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام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 ك تكذبان يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آل ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 كُمَا تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah, Allah akbar. Sy <coughs> Allah liman hamida. Rabbana wa laka alhamd.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 ولمن خاف مقام ربه جنتان و خاف مقام جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتان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 كما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي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 ربكما تكذبان فيما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء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 Allah, Allah akbar. ben de liman Ik ben Assalamu alaikum wa u bedanken. Ik wil u bedanken voor uw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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال